وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاشتجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك الانجل المؤمنين وذكر يا أئذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه انغقم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت طرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وابنها تقروا أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل لينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن ما له كاتبون وحرام على قرية مهلتناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جود وما جود وهم من كل حدب ينشرون اقْتَرَبَ الْوَعْدُ وَالْحَقُّ فَإِلَىٰ هِيَ الشَّاخِصَةُ بِالصَّارِمِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنتم لها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 الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتى تنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لكبر وَتَتَلَغمملا إكَةُ هذاَا يَمكم الَّقُُم تُعَد يَو نَط السم أَكَ طَي إدِ للِكتَ كمام بدقْنا أَنْ وَلَ خَلط عيد وَدًام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 وَمَا أَْرسَلناكَ إِلَّا رَحْمَةً للِعَلَنين أُلَِّ مَا ي خَ إلَ يَأَنَّماَا إِلَهُكُم إلَهُ وَاحِدَ فهلن اِن تَوَلَّوْا فَقُل لَّسَنُوتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن دَرِيَ أَقْرِبُنَا بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَنَطْقَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع للأحين قل ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون